وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لا تأتي انكم عالمون الغيب لا يعلم عنده مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر من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 ذِى الذين وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صَوَاتٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُدْلِكُم عَلَى رجلين. إذا مزقة كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى عن الله كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون ذي الآشرة في العداد والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين وما قلفهم من السماء والأرض إن نشأ نفسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء نعمل سادغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شفر ورواحها شفر وأسلنا له عين الكطر فَأَمِنَّا الْجِنَّ مِنْ مَنْ يَعْمَلُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزْغُ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُمْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ وكماثيل وجفال كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شفرا وقليل من عبادي الشقون فلما قضينا عليه الموت ما ذلهم على موته إلا ذا كل من سأته فلما قد وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الريب ما لبسوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وقدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَتْنَا فِيهَا قُرًا ضَاهُرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ سِيرُوا فِيهَا لَا ثُمَّ اسْتَقَنَا كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَلَقَدْ فَتَنَّكَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ فَهُمْ فَتَّبَعُوكَ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا قُلْ إِنَّ لَنَا عِلْمًا مَّا يَخْفُونَ وَهُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ فَلَا يَشْكُكُونَ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدن له حتى إذا كزع عن قلوبهم قَالَ ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض كن لله وإنا أودي إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما جرمنا قل يجمع بيننا ربنا ذنم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أرني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز اَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَذٰلِكَ فَتَل مِنَ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَا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 فَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ بَلْ مَكَرُوا وَاللَّهُ مَكْرُوهُ إِنْ تَجْهَلُوا تَخَافُوا وَإِنْ تَذْكُرُوا تَذْكُرُوا وَإِنْ كَذَبْتُمْ فَإِنَّ يَزْعُنُ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا اطْرَحُوهَا إِنَّا بِمَا أُنْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 من آمَنَ وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء البعث بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي نَسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا مَّا يَكُونُ لِلْمَنَا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ودينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا وَذُلٌّ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَنِ الْمَا كَانَ يَعْبُدُ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم ذلك من الذين وكذب الذين من قبل بما بلغوا معاشراتيناه وكذب الذين من قبل وما بلغوا معاشراتيناه فكذبوا رسلي فكيف قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكرون ما بصاحبكم من جنة إن هو نذير لكم بين يدي عذاب شديدا قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا عَلَيَّ مِنْ سَيِّئٍ شَهِيدًا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْضِي بِالْحَقِّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ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 وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوس من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب منهم لَكَ أَنبَأَ وَخَيْلَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ مَا يَسْتَوُونَ كَمَا فُعِلَ بِمَاشِيٍّ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيدٍ